الحمد لله كفى والسلام على عزيزي الذي مصطفى على سينا ومشابه <تصفيق> الأمين المصطفى على صحرته الكرام وآل بيتي العظام المستكمين الشرفاء وبعد إخوتي الكرام نبينا في كتاب ربنا جل في علاه ما حدث سمع اليهود عندما راهم الله الآية الكبرى وأنه أحيى الموتى فقلنا ضبوه بعضها كذلك وحي الله الموتى وليكم آياته لعلكم <تصفيق> جعل لكم تأقلون ولكنهم ما هم الله على فجحدوا بها على عادتهم وقصت قلوبهم فزاد قال الله تعالى إنما قصت قلوبكم من بعد ذلك فيك الحجارة أو اشد قصوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه النار وإن منها لما يشقق فيهاخرج منه الماء وإن منها لما يهب فمن خشيت ومن الله, الله بغافلين عما عم تعملون فبين الله ما كان فيه من اليهود من قصوة القلوب والجحود وهي كالحجارة بل أشد قصوى من الحجارة بل ص صخري بل الحجارة تتفجر منها الانهار بل الحجارة يشق منها ما يشقق فاخج من الماء وهذه معجزات وكما حدث مع مع موسى عليه السلام فقال نضرب بعصاك الحجرة من فجرت 12 عشرة عينة فقال عين, عين كل الناس من شربهم وعين فكانت القصر أعظم مما تكون في قلوبهم. والله تعالى يبين لهم أن وجه الإدراك فيه الجمادات عظيمة والحجارة منها ما يتفجر من النار ومنها ما من خشية الله كما قال الله تعالى أنزلنا هذا القرآن على جمل رأيتوا خشعة متصدعة من, من خشية الله وتلك أمثال مظير الناس. وذلك قال قال الله تعالى وما الله بغافل معمم أما تعملون من جهود وأيضاً من كفران ومن عصيان والله تعالى فعلا أعلم لكم خلقكم أعلم ما بكم وما أنتم فيه وما أنتم عليه من كفر وجعود وتعنت وكثرة الاختلاف على الأنبياء لذلك حالكم حال الحجارة والحجارة أفضل حال منكم ولذلك قد بيان الله على أن الحجارة لها قوة إدراك ولها خضوع ولها تسبيح قال الله تعالى وإن من شيءٍ لا بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وقال الله تعالى عن الجدار قال يريد أن ينقض فاقامه وقال تعالى ان عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها واشفقنا منها وحملها الإنسان وقال تعالى تسبح لهم في السماوات لهم في السماوات والأرض ومن فيهن وقال تعالى والنجم والنجم والشجر يسجدان أولم يروا إلى ما خلق الله شيء يتفيأ الظلاله عن الأمين والشمال سجدا لله قالتا السماء والأرض قالتا اتينا طائعين لو أنزلنا هذا القرآن على جبن لا وخشعا خاشعا من خشة الله وتلك الأمثال وقريبها للناس وقالوا لجردهم لما شهدتم علينا قال انتقل الله الذي أنطق كل شيء وأيضا كان الحجر يسلم على النفس الم يقول اعلم حجرا من مكة كلما مررت عليه قال السلام عليك يا رسول الله ولما خطب النفس في الناس كان للجزء حنين سمعه الجميع مسكت أنة ومسكت إلا نضع النبي الكريم يده الشريفة عليه في قوله تعالى فيهاك الحجارة أو أشد قصو بل أشد قصو أو هنا بمعنى بمعنى بل فقلوبكم كالحجارة بل هي أشد قصوة كقوله تعالى إذا, في إذا فريق منهم يخشون الناس خشيت الناس خشت أو أشد خشوة يعني بل أشد خشة وأرسلناه إلى المائة ألف أو يزيدون بل ويزيدون نعم أو بمعنى و بمعنى و أو بمعنى و فهي كالحجارة وأشد قصره من الحجار واذا حكاهم جرير وغيره وهم كذلك ولذلك نأناها الله المؤمنين أن يكونوا كذلك أم الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا, ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون قال تعالى افتطت معونا اي من وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون واذا لقوا الذين آمنوا. طيب أنا اعتذر درسي صار في هذا الوقت المتاخر لأنني ما زالت الإصابة في يدي تؤلمني جدا ومكثت امدا بعيدا لوجود الحظر ما أستطيع أذهب للعلاج الطبيعي وكنت كنت متعمل طبعا من أمس ما نمتش إلا قليلا فذهبت إلى العلاج الطبيعي وهذه الجساد فيها كهرباء وفيها أشياء من أجل يدي فطبعا أتعبت جدا فما ما رضيت أن أعطي الدرس حتى أخذ قصة من الراحة أستطيع به يعني أبدأ الدرس وأسير فيه حتى ما أأتي في وسط الدرس وأجل تعبا وإرهاقا فيكون من أمره على الغاق فلا يعني يتكامل هذا هذا هو السبب هنا في قول آثا والكلام والكلم هنا لأهل الإيمان أحسبون أن هؤلاء اليهود الذين وصفنا لكم بقلوبهم القاسية أن آثا تطمعون أيؤمن لكم يعني وهذا استفهام كاري كيف كيف مع هؤلاء القوم الذين هذه صفاتهم يعني تطمعون ان من لكم ا من لكم من لكم لكم بالطاع الفرق الضلال من اليهود الذين يعني شاهد من الايات العظام التي تتفتت الاحجار لها او الجبال ومع ذلك لم يتحرك القلب بحال من الأحوال نعم. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون أي, أي يضعونه في غير موضعه يتأولونه على غير تأويله يتأولونه على غير تأويله يضعونه في غير موضعه من بعد ما عقلوا من بعد ما فهموه جليا وما هذا يخيفونه على بصيرة وهم يعلمون قال هو هو قال هو هو قال ما تفعل قال مخالفته قال عداوته إلى يوم الدين مش مخالفته فقط قال عداوته إلى يوم الدين وهم يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه واضع الكلمة في غير موضعه وجعلوه خلفهم ظفيا واكلوا به ثمنا قليلا فبما نقضهم ميساقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وحرفون الكلمة عما وضعهم أي ثمهم يحرفونه من بعد ما قرؤوا وهم يعلمون هؤلاء اليهود يسمعون كلام الله جل في علاه ثم بعدما علموا ما فيه وعلموا فحواه وعلموا إن شاء وعلموا ما ما, ما أراده الله منهم ومع ذلك يعني جحودا أنهم كانوا يحرفونه يضعونه في غير مواضعه سواء بالتأويل أو بالتبديل ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ماذا تجدون في الذنى عندكم في التوراة قالوا الجد والتحمين فقال لهم السلام فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فلما أتى الرجل بالتوراة وصل إلى آية الرجم وضع يده عليها فقام عبد الله بن سلام فضرب يده ثم قال له أخر يدك يلكع فأخر يده فقرأوا الآية وعلموا بأن الرجل فهم يحرفون الكلمة عما واضح كما, كما قال الله تعالى يسمعون كلام الله ثم يحرفونه التوراة التي خطها الله بيده لموسى عليه السلام فيها الأحكام والعظات قالوا يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليهم أبي الحاتم وعليه الصليفة قال يلقى عنك هذا الوثن ثم قرأ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله قال ما عبدهم دون الله قال اما حراموا عليكم الحلال وحلوا لكم الحرام فاتبعتموهم تلك عبادتهم اعتزل لحضرتك والله انا اسف جدا جدا جدا بل انت ليس لك الاعتذار أنا لمدين لحضرتك والإخوانك والإخواتك بالاعتذار أنني تأخرت عليكم وأستغفر الله على ذلك وأستميحكم هضرا وسامحوني لكن اثرت أن لا أكون متعبا جدا فيضيع التركيز كلية بتعبي فأردت بعض الراحة فقط أشكر لكم فضلكم على إحسانكم فقد جعلوا الحرام حلالا والحلال حراما والحق باطلا والباطل حقا نعم وقد يعني إذا جاءهم المحقق برشوة أخرج له كتاب الله وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرج له ذلك الكتاب فهو في حق فهو في محقق إذا جاءهم أحد من يسألهم شيئا ليس في حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق فقال الله تعالى أتأمرون الناس بالبدي وتنسون أنفسكم وأنتم تفلون الكتاب وهم يقرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لكنهم يجحدونها قال الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خل بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ويحدكم بها عند ربكم ربنا بن محمد ابن عباس أنه قال إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا أيضا أن صاحبكم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه إليكم خاص شوف يقول للأمين خاص وإذا خل بعضهم إلى بعض قالوا لا تحدثوا العرب بهذا فإنهم كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم فأنزل الله تعالى وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا أمننا وإذا خل بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحدكم به عند ربكم أن تقرون بأنه نبي وقد علمتم أنه قد أخذ لهم الميثاق عليكم باتباعه وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابنا اتحدوه ولا, تخر ولا تخروا بيجوه قال عداوته إلى يوم الدين يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم قال الله تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون يقول حسن بصر هؤلاء اليهود كانوا إذا لقوا الذين امنوا قالوا أمنوا ودخل بعض من بعض قالوا لا تحدثوا اصحاب محمد بما فتح الله عليكم مما في كتابكم ليحجوكم به عند ربكم فيخصموكم وفي قول أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يبنون قال أبو يعلم يعني ما أسروا من كفرهم وجحودهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتجذبهم له وهم يعلمون أنه النبي حق وهم يروا أنه جزاكم الله خير هم يروا أن السمات والصفات التي في التوراة خطت أنها لمحمد صلى الله عليه وسلم كذا قال قتادة قال الحسن أن الله يعلم ما يسرون ما كان ما أسره عندما إذا تولى عن تولى على أصحاب محمد وخلع بعضهم إلى بعض نهى نهى بعضهم بعضا أن أن يعني أن يخبروا أصحاب محمد من فتح الله عليهم في كتابين خشية أن تكون الحج لهم عليهم وهم يعلمون بأن محمد هو النبي الحق وهو الذي أرسله الله وعلا والذي أخذ الميثاق والعهد على على الأنبياء جميعا أنه إذا جاءهم رسول مصدق إلى معه، قالوا من النبي ولا تنصرونه قال أقرتم أخذتم على ذلكم إسري قالوا أقرننا. قال فشهدوا وأنا معكم من الشهدين. قال فشهدوا وأنا معكم من الشهدين. لكنهم جحدوا بآيات الله. ألف هذا جحود اليهود وطغيانهم وكسور اختلافهم على أنبيائهم. جعلتهم امه مغضوب مغضوبا عليهم من اغلق الله الدل في ولا مفاتيح قلبه فلم تجد له سبيلا أقفال القلوب مرهونة بالكبر غمط الناس وبطر الحق ابخس الناس صفقة أبخذ من الصفقة من دينه بدنيا كاليهود سعة علم الله دل فعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون كيف سيكون